قوم ذو الشطط O God, God. وما محمد إلا رسول قد مِن من قبله فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقاب قالوا بعاد عقبا يكذبون بل ينبؤون وهم الله شيئا <تصفيق> love وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل وما رحى من مدن إلا رسول قد غلب من قبل رسل أفهم مات أو قتل من قلبت وسيجر الله ith bam bye, -bye. bye, -bye. وما أفقد والله يحب يحفظ كل من نبي Quan Oza na وما ba pa ran وما I'm out. Oops. Oh. uh -oh. لنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما وَلَقَدْ جَاءَ الْقَصْرُ مُنْقَلَبًا وَأَدَّهُ إِذْ دَعَوْنَهُم بِإِذْنِهِ والله حضور فلي Ga والله قدير Whoop, mm -hmm. whoop, mm -hmm. يظنون بالله يغض و <تصفيق> قل إن الأمر كل برز الذين كتبوا ولي ابدانی اعوی اِنَّ الَّذِينَ Yeah. والله بِي <تصفيق> نه فبما رحمة من الله فبقى رحمةٍ من الله من الزمان فبقى رحمةٍ من بسم الله الرحمن I'll <imitation> be <imitation> الله عليه وسلم حين قال إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مصداة إنما قعبته أجنم مكارم الأخلاق أيا عبد الله كم يراغ الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت آسيا أنشيت لقاء الله والنهد والسرى ويوم عبوسا تشيك فيه النواصية فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تثنى ويثنى نعيمها وتبقى, وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي اخوتنا اخوة اليمان والإسلام, والاسلام من, من سورة آل عمران, عمران وحول عمران روعة الحديث, روعة الحديث وطيب, وطيب الكلم وجمال الصوت, الصوت, الصوت للعلب علب علب علب القرآني القرآن الجزاعي الشهير قارئ لزاعة والسليفزيون العربي عربي عربي فضيلة القارئ الشيخ طاها محمد عربي النعماني عربي القارئ والمقيم بالقاهرة قال. وكانت التلاوة, التلاوة, التلاوه ضمن فقرات ليلة العظير المباركة كريما للأم الراحلة الكريمة فقيدة أسر وعائلات السباعي بالبكرشة ومشاركة للحاج محمد السباعي والحاج أحمد السباعي ومشاركة لعائلات السباعي بأبو المهندس شعبان السباعي وكيل مدرية الزراح والحاج احمد السباعي مسؤول الشؤون القانونية بمدرية اوقاف الشرقية اشكر بيكمهم نيابة عن فضيلة الشيخ طاها محمد علي وكيل اوقاف فاقوس أو الشيخ عبد الرحيم شعبان الفدس العام باوقاف فاقوس الشيخ سيد سلامه القارئ فيه فيه والإمام فيه فيه العالم والمقيم باسبه الدكتور عبد العزيز الحجر حاجر حاجر والشيخ أحمد نبي, نبي نعيم, نعيم بأم عجر والشيخ هادي عبد المجيد الحجر شاكرا باسمهم جميعا وشاكرا لعميد مقاولي أشغال الفراشه بالشرقيه الحاج محمد فوزي مرجي بأبو ابو بير ايها الجمع الطيب الكريم دقائق, دقائق ويؤذن دقائق دقائق دقائق لصلاة المغرب وإلى أن أتخذ حضراتكم عرف الصلاة أعبكم سلامة الرحمن وشكر الله سعيكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والبركاته.